إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وإشهدوا أن لا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مصدمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نب واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقَطَّعُوا النَّبِيُّ فَتَسَاعَدُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم.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 وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج التلمذي في جامعه من حديث عبيد الله بن نحصان الخطمي وقال حسن غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده فوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها في هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد منها على سبيل المثال للحصر أن المراد بالسرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطريق والبال والجماعة والنفس سيكون المراض أو يكون المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في طريقه آمنا في جماعته آمنا في نفسه آمنا في باره فكأنما حيثت له الدنيا بحذافيرها والسيدة الثانية من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا مجتمعة لجوالبها لمن جتمعت عنده الأمور الثلاثة وهي الأمن في الأرض في الأبدال وأن يملك الإنسان وأن يملك الإنسان قوت يومه فالأمن يا عباد الله مطلب ضروري يحتاج إليه العباد وتحتاج إليه البلاد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري تحتاج إليه الإنسانية أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب لذا نجد إبراهيم عليه السلام قدم في دعائه طلب الأمن على طلب الرزق فقال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الزمرات وارزق أهله من الزمرات قال العلامة الفمذان لأن الناس لا يهنمون بطعام ولا شراب مع وجود الخوف والرعب بل لا يستطيعون عبادة الله سبحانه وتعالى مع وجود الرعب والخوف ذلك ذا إبراهيم عليه السلام بطلب الأمان لذريته ولعقله من بعده ألم له أسباب إذا ماتت فيها الأمم أمن الله عز وجل العبادة والبلاد من أهم أسباب الأمن في المجتمعات بذل عصل وصولها توحيد الله عز وجل أن يكون العبد مرحبا لله سبحانه وتعالى قال العلامة العثيين رحمه الله تعالى والمراج بالتلحيد بالشرع بفراج الله تعالى بما يختص به من الهوية والألوهية والأثماء والقفاء والمعنى أن يعتقد العبد أنه لا خالق إلا الله ولا راجق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى وأن يفر إلى عبد سبحانه وتعالى في العبادة لألا يجعل نهل شريكا في قلبه يخشاه مع الله ويخافه مع الله ويجروه مع الله سبحانه وتعالى وليعلم العبد أن توحيده لله سبحانه وتعالى هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة واسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى ويقول وعب الضار الوذين آمنوا ليكم وعملوا الصالحات ليتخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن له لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبجننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشنفون بالشيئة فجعل الله عز وجل الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض والأمة في الأرض والأمة في الأرض, والأمة في الأرض مدار هذه الأمور على ترغيب الله سبحانه وتعالى على ترغيب الله سبحانه وتعالى فمن وحد الله ولم نشرك بالله سبحانه وتعالى نك الله عز وجل له قل من الخوف ومن أشعر بالله سبحانه وتعالى جلب الله عز وجل عليه الخوف والرعب فقدر الله عز وجل لذلك لثانا في القرآن كريم فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنا مطمئنا يأتيها غزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنع الله فأباق الله لباس الجوع والخوض مما كانوا يصنعون قال المفسرون هذه الآيات نزلت في أهل مكة حيث أن الله عز وجل فمنتن عليهم بالأمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لسببين السبب الأول هو إجابة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام حيث دعا إبراهيم فقال فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وذكع له من الثمرات فأمن الله عز وجل أهل مكة إجابة لدعوة إلرائيم عليه السلام ثانيا أمن الله عز وجل أهل مكة لوجود البيت الحرام لوجود البيت الحرام فكان وجود الكعبة المشرفة في مكة سببا من أسباب أمام أهل مكة قال تعالى أولم يروا النَّجَعَ عَلَى نَمْمَ حَرَّمَ الْأَمْلِيَاتِ أَوْ لَمْ يَرَوْهُ النَّجَعَ عَلَى نَمْمَ حَرَّمَ الْأَمْلِيَاتِ كَانَ الْخِطَابُ فِي هذَا الْآيةِ لِأَهْلِ لا بَكْتَبَ وَلَكِنْ لَمَنْ لَاسَ الطَّوَّاهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامٍ فَكَلَبُوهُ وَظَلَمُوهُ وَأَذُوهُ ولم يدخل ما يلبث في دينه إلى النار والعذاب كما تعلمون ماذا طلع الله عز وجل بأهل مكة بعد أن نزل الله عليه الأمن والأمان الذي طلع الله عز وجل لباس الجوع والخوف بما كانوا يفعلون. الذم الله عز وجل لبات الجوع والخوف بما كانوا يقعون فكان التوحيد يا اعلان الله سبب الأمر في المجتمعات وكان الشرك يا اعلان الله سبب الرعب والقرف والهلع المجتمعات التي نسبح الله عز وجل فيها التي نعبد الله عز وجل في ش... العبادات ومن الأسباب التي تجلب الأمن على المجتمعات عدم المساواة في تكبير أصحاب الكبائر من أهل الخدمة عدم المساواة في تكبير أصحاب الكبائر من أهل الخدمة إذ المصارعة في تكبير منتجي الكبائر. كتكفير آكل دماء وكتكبير الزالب وكتكبير شارب الخمر وكتكبير قاتل النفس يترصب على هذه الأمور أمور شديدة منها استحلال الراقة الجمال واستحلال الأموال واستحلال القروض واقتصاب الأراضي والتفريق بين الرضو وبين زوجته فعدم ضغط مسائل التذبير عند الشباب لسنية بأيابه الأيام على طريق السبب الصالح يترثب عليها ترجيرات واغتيالات وتدميرات التي نواعى ونشاهدها في كل مكان في هذه الأيام فما وقع التجير وما وقع الضغتيالات إلا بعد أن يسقد هؤلاء الشباب كفر من يقوم بتبشيرهم وكفر من يقوم بأخيارهم لذا يقول علامة السحيمية حضر الله تعالى يقول اعلم أن أعظم الأبواب التي وقعت فيها الفتن وكفرت فيها المحل أبواب التكفير وأبواب التكفير وأبواب التبذيع واعلم أنه ليس من منادي السبب تكفير ملتكب كبيرة من اهل القلة ليس من منعج السلف تكفير ملتكب كبيرة من اهل القلة من أهل القلة يستسلفون. الله تعالى عليهم اقصدوا الصحابة ومن داء بعدهم لا نكفرون مرتكب الكبيرة يعني كالزام وكلقاط وكشارب الخمر وكشارب الخمر وكآكل الرباح لا نكفرونه انا اذا استحل هذا الزنب وقال هذا الزنب حلاك قال الرباح قال الخمر حلاك قال قتل الانفس حلاك حلال. اذا ما قال انسان بهذه هذه المقولة ان الزنا حلال او شرب الخمر حلال كفر بالله عز وجل وإلا لم هذا الامر كفر بالله عز وجل وان لم هذا الامر ماذا؟ نجل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تكفير الناس تحذيرا شديدا فقال كما جاء عند البخاري ومسطن من, من حديث عبد الله بن عمر الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه و قال صلى الله عليه وسلم من قال ليحيه يا كافر فقد باء بها أحدهما من قال ليحيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن قال كما قال فإلا رجعت الكلمة عليه فإلا رجعت الكلمة عليه يعني على من تكلم بها يعني على من تلصب بها لذا نجد الصحانة الله تعالى عليهم واتبعون من بعدهم ومن صار على من آجهم كانوا أقعد الناس عن تسجير كانوا أبعد الناس عن تسير الناس كانوا أبعد الناس عن الحكم على الناس بالتسمير إذ أن العرض ويقول قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا لكنه لا يخفر بهذا السحل ولا بهذا القول إلا بعد ثقوت الحجة عليه إلا بعد ثقوت الحجة عليه فمن ثبتت عليه الحجة وقال أنا مستحن لأكل ربا وأنا أرى أنه الربا حلال أو قال أنا مستحن لشرب الخمر وقال أنا أرى أن شرب الخمر حلال ساعة إذن يحكم عليه أهل العلم بالكفر والردة والعياذ لله لأنه استحن معلوما من الدين بالضرورة ألم عباد الله أن ذكرى الزهير أول ما ظهر وأول ما لسه ظهر على عليج الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عليه ورداء فكفروه وكفروا الصحابة معه كفروا عليجا وكفروا الصحابة رضار الله والله تعالى على صحابة رسول الله لكن مدان هذا الفكر التكفيري مازال هذا الفكر التكفيري يدب في أرجاع الأمة وينتشر في أرصاق الشباب في الجامعات في المعاني في المدارس بين العمام في هذا الفكر التكفيري ما في أيامنا هذه ينتشر انتشار أنتم لا تتخيلونه ينتهى انتشاراً أنتم لا تتخيلونه له دعاه في كل مكان أنتم لا تتخيلونه وإلا تميه به التفجيرات المذمرة السيارات المفخخة والاغتيالات للقادة الجيش والشرح إلا ثمراً من ثمرات التكفير إلا ثمراً من ثمرات هذا التكفير الذي يدب وينتشر في الشباب في هذه الأيام أقول ما يتصنعون والصور الله عليه ولكم السلاح والله متصلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاً خارجية في الإسلام خرجت من صده الخبارك وهذه الكار المدمرة في هذه الأيام هو دوث والاستضار كميمة حرفوص بن جهيني. الذي تكلمت عنه في الجمعة الماضية أو الذي قبلها على ما يحدثني، والذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد، الذي قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد، اتق الله يا محمد. وفي لوالة ثابة هذه القسمة أريد بها فجر الله يا محمد وفي لوالة قال اعزل يا محمد قال اعزل يا محمد هذا الرجل كان بي فوق العباد كان من جملة المسنين أهل ذات ولكن انظر إليه أرواب الله كيفة يخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه لما هم عمره بقفله قال صلى الله عليه وسلمتاه فإنه سيفرد من ضغطي هذا رجل أكواه فحكرون صناتكم مع صناتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من أجينه كما يمرق الساه من أظمية فمن الثلاث الخراري يا إبادة الله أنك تبده من العفاة من حفظات القرآن من الصواة لكن سبحان الله رغم ما عمل به خطور الله صلى عليه وسلمه إلا أن فكر التكريم والتدمير والترجير والجمد في عراقه وَلَّهَا يُصَيْتُهُ عَلَيْهِمْ لذلك قَالَ فِيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَكْرَوْنَ الْكُرْآنَ لَا يُجَاوْضُ سُرْأَ فِيهُمْ تجدوا حافظا للقؤان حافظا لكتاب لكنهم لا يعملون بآياته ولا يسلمون أحكامه على ظن الصحيحة والتابعين وتابع التابعين وهو الباب الصريح السبيل. لأنهم فيقوا ذلك نتعلموه رسول الله سبحانه عليه وسلم تعلموا يا عباد الله أن في كل عمره لابد أن يكون لهذا الفكر الرؤوس حكمة الله سبحانه وتعالى اقترض أن يكون في كل عصر لفكر الخوارج لفكر التسجينيه الرؤوس يصيرون الشباب يسيرون الشباب ويسيرون الحمية في قلوب الشباب ويسيرون الحمية في قلوب الشباب ويهيقون الشباب بانراقة الجماح والتعلان القتل وتعلان التجين والتخريب بكتبه الطارق وبأطوار فيه فحاضراته سارة اخرى سارة اخرى تهاولا الى ابو يكون ليكون لهم خمس في كل مساء صاحب كتاب في ظلال القرآن الكريم او كتاب تشريع الظلال كما يشتاوى الأرض بين السباة كتب فيما كتب فقال الجزء الثالث في الصحيبة السابعة والخمسين بعد الألف قال لقد ارتدت البشرية من عبادتها الى عبادة العباد و الى جول ولا تصف يعني ارتدت على اله انا الله و انظل منها فريق يرددها المغادن لا اله الا الله تكفير لعموم المجتمعات الاسلامية بالجنة و اضع الكتب هذا الرجل اضع هذا الرجل لا يخلصياته عند اجراحه عندما من يتأثر بكره حتى انهم يقدمونه على كتاب الله ويقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتمدون منهم يتمدون من هذه الكتب اذكارهم يتمدون من هذه الكتب مبادئهم حتى انه قال أيضا فيما قال واعلموا ان هذا المجتمع الذين نعيش فيه هو مجتمع جاهلي ليس هذا هو المجتمع المتن او المجتمع الاسلامي علق العيانه الحوليه هي هذه هذه الله وتصرف فقالت وهذا تكبير بالجمله هذا تكبير بالجمله للمجتمعات الاسلاميه لا يجادل فيه الا مباهت او عالج لا يجادل فيه الا مباه مكان. لا تجدوا مكتبسا في جامعة او في معهد او في مدرسة دانوية او امتدارية الا وتجدت كتب هذا الرجل داخل هذه المكتبات. الا وتجدت كتب هذا الرجل داخل هذه المكتبات. حتى اضعت لها خدسية خاصة. وقد سئلت. العلامة بماذ? الله تعالى عن قراءة كتب هذا الرجل فقال يجب عن طحرك كتب هذا الرجل. قال يجب عن طحرك كتب هذا الرجل. فقد سئلت العلامة الاسبلي محدث الشاب عن صاحب هذا الكتاب وهو ما يسمى بالتأيد سيد اللقوف والمعني بهذا الكلام. سئل عنه العلامة الاسبلي. فقال قال هذا رجل جاهل برصول الإسرائي. قال هذا رجل جاهل برصول الإسرائي. فأصبحت كتب هذا رجل ينبوح التسار وينبوح التسار وسبب المظاهرة التي تضرب المرادة في كل مكان في هذه الأيام في هذه الأيام ليخذوا كتاب من كتبه من تكبير المجتمعات. من حكم بالردة على خلق الله سبحانه وتعالى بضاعٍ او بضاعٍ فقام العلماء وارس الله فيكم يبينون ما يفتن هذا رجل من زين والحراسات بالمحافظة على الجمع والمحافظة على البلاد فنكال من أسباع هذا رجل إلا أن نمسوا كل من تكلم عنه بالعمالة للصهارين الثارة والعمالة لأمن الدولة جثارةً أخرى وتهروا بهم وتهروا بهم ونسكلوا بهم في كل نوزين يا عباد الله حتى لا ينكس سماعين من تكبير وحكم العلاج وعرض بأكبرها بالردة ولا حول ولا, ولا, ولا قوة الى الله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الى الله العلي العظيم فقد كثبت عبدالله من جولة ما كثب سيد في كتابه لماذا اعذرونه وهو الوائح وهو رسالة الاخيرة كتبه بخصف الوجه قويل حق الإيدان عليه فقال فيما كثب هذا الوجه قال وهذه الأعمال ستكون هي ربط التوني على وقوة في صفوف تنظير الإخوان فيقول هذا هو الوطن هو الوطن العربي وذلك بازاله الوث منها رئيس الجمهورية قال هذا يعني في وقته. ومنها رئيس الوزراء ومنها مدير مكتب المشير ومنها مدير الضرائب ومنها مدير المكتب الحربي او الرئيس الحربي ومنها نجيب كمال والمشاه الذي القاهرة القاهره بما ريناها حساب يهتم بتعقب بقيه الاخوات فيتون وقضاء على الحركه قال ذا قال ومنها تسجيل صلات الكهرباء وتسجيل الكوارث حتى لو حدث شلالا كاملا بالعاصمه في ذلك الوقت هذا آل كلام كدواه نفسه ينصره اجداعه لا اهداه أذباة هذا الرجل هو الذي ينشر هذا الكتاب كتاب ما زعموني يوضع على صدر كفرناش ووضع بطريقة استبيهة خاطية ورسام قيام صائهي لا من قبل يا عباد الله ما كسر ذلك وما كسر هذه الكتب أم آدم الوسائل لأجباعهم لتنظيمات التصديرية الأجنية إلا بعد أن وصل كلهم على أن هذه المجتمعات وهذه الجوة التي نعيش فيها هي جوة الكفرية وأن هذه السلوم هي قد اتتتت وكفرت عن دين الله سبحانه وتعالى ما كثر ذلك ومعظم بذلك، إلا بعد أن هياهم وهذه التهيئة لذا يا الله ولن في هذه الناية الشباب يرمي بلسه في معاصل التهلكة. الشباب يرمي بلسه في معاصل التهلكة. فلا سواء من نفسه عن او بعد ان تخضر الاعطاء. الا بعد ان يخضر قلبه ولوحف. لانه بذلك قادم على جنة عبر السبوات والعرض. فيفجر الشاب نفسه. فيفجر الشاب نفسه. او يفتع طيارة مفخخة. يضربها فيه. مركز النشاط او في موقع من مواقع الجيش وهو يعتقد عمره هذا العام قربا لله عز وجل ويعتقد انه بذلك يجاهد اعداء الله ويجاهد اعداء الله ويعتقد انه بذلك شهيد من شهداء الاسلام وكلب الى الله سبحانه وتعالى ونسال وندعو هذا الشباب ان ثلاثه انهم بذلك يحيون عقيده الفوارق يحيو الأخير يبقى القرص بنصره. زي خالصة السليمة. الذي قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اعزل يا محمد او اتق يا محمد. حينما يتكلم عائلوا. او صالوا بهذه الحقائق. التي يدالها الملايين من الناس. يقوم ازباه هذا وجل. بالهجوم على من تكلم بهذا السلام. انه مجور الممكن والسلطان. انه واحد وانه يستاكذر كذا وكذا من اجزعتان الكلام. فليوحظون الكلام على هذا الكلام. فيدعلونهم او يدعلونهم ابغضون من يتكلم بهذه الحقائق. هذا يعني قليل من كثير. قليل من كثير. وغير من خير. لما يوجد في كتب هذا اله إلا الحفظ الأكبر والنصيب الاقفظ في القداع والنسل والتوزيع بارخط وازع بالاطعال في كل مكان في ايامنا هذه الان لذا تجدون المظاهرات في الزامعات لا تكف عن التظاهر في الصباح والنساء والحديث مقهية بمسيرة الله تعالى. الله نسيب الهديد. وعاك نسيب العائل. تعالى نسيب التعالى. وحلم نسيب شرم وحريف انك تحضي بالحق ولا نغضى عليه انه على ذلك ولا يرزن على ذلك فضرست لا تنوك عليه والله جمعنا هذا جمع مصرومة وستفضل اتفاق مصرومة ولا يتدع من دولة سكية لها والله تحضر لنا بسرعة الناس المسيح وجعل اتفاع عن رضاها بسرعة الناس المسيح وحيح بلا جذبت الموضوع من الواركات قل بلا جذبت وكذلك لا ما أن ترمى الله محسن الدماء الله محسن الدماء رحف بالأولاد وعمل الأرعال برحمتك يا رب العالمين الله لا تجعل جنن أكبر منه ولا أمن أبار منه ولا الله قبل أنه جتوله وعندما في سهاله وعندما في جنة ونعينا الله نخفر للمسلمين والمسلمين المؤمنين والمؤلاء الأحياء منهم ونغاش وصد الله المعنى محمد